عن غ ز و ة تبوك وما صاحبها من أ ح د ا ث ع ظ ي م ة وعام إ س ل ا م الوفود فمع الماده ة في ذ ه الله عليه وسلم إلى هرقل هرقل الله عليه لكنه فهنا لأنه الفترة النبي أصلا عارف بالإسلام وعارف النبي وجاية الرسائل من قبل لكنه ما فهنا يريد مزيد التأكد لأنه ما زال وصل رسول صلى وسلم إلى صلى وسلم قبل أسلم يريد من من عنده من مزيد شوية شيء شيء فقال ائتوني يقول لقومه لما جاءت ا ل ر س ا ل ة ق ر أ ه ا ف أ م س ك ه ا قال للرسول ا ر ت أ ت ي ك م رسالتنا فقال ائتوني بفتن عربي على ديني يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنني واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي قال تعالى انا أ ر ي د أ ر س ل ك إ ل ى محمد ب ر س ا ل ة و أ ر ي د ك تنتبه إ ل ى علامات ابحث لي عن هذه العلامات أ ر ي د ذ ك ر حتى ما تفوتها العلامات ا ل ر س ا ل ة اللي ن ب ي صلى الله عليه وسلم وجهها إ ل ى هرقل يقول فيها بعد السلام على من ت ب ع الهدى يقول له إ ن ي أ د ع و ك إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ف إ ن لم تسلم فعليك إ ث م ا ل أ ر ي س ي ي ن فلاحين وقوم ه ي ع ن ي فهرقل كان من علماء النصارى أ ي ض ا ما كان فقط ملكا كان عالما كان من أ ح ب ا ر ه م فيعرف ا ل إ ن ج ي ل ويعرف العلامات التي في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات أ و ل ع ل ا م ة انظرني هل يذكر رسالته لي ا ل ر س ا ل ة اللي أ ر س ل ه ا لي هل يذكرها و ا ل أ م ر الثاني انظرني هل يذكر الليل الليل هل يشير إ ل ى الليل و ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ث ة انظر لي ع ل ا م ة في ظهري بين كتفيه شوف لي في ع ل ا م ة على ظهر بين كتفيه فخرج التنوخي معه ر س ا ل ة هرقل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وصل التنوخي إ ل ى تبوك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل ر س ا ل ة فيها من هرقل عظيم الروم إ ل ى محمد بن عبد الله و سلم عليه ثم قال له دعوتني إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ي ن السماوات و ا ل أ ر ض هذه إ ذ ا ا ل ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ي ن النار فالنبي صلى الله عليه و سلم لما ق ر أ ر س ا ل ة س أ ل ت ن و ف ه قال ما فعل هرقل برسالتي هذه العلامه الاولى الان تبين ذكر رسالته قال امسكها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه واما هرقل فامسكها فامسك الله ملكه ولا يزال الناس يجدون ب أ س ه ما دام في ا ل ح ي ا ة خيرا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ ا ل ر س ا ل ة دعوتني إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ي ن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أ ي ن الليل إ ذ ا جاء النهار فاذا هي ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل آ ن ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ث ة ص ع ب ة أ ن يرى ع ل ا م ة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفين معناها لازم ا ل ن ب يكون صلى الله عليه وسلم ي م ا ه و لابس وهذا صعب فظل التنوخي ما رجع قال أ ذ ن لي أ ب ق ى فبقي قال أ ذ ن لي أ ب ق ى فبقي النبي صلى الله عليه وسلم خلال ا ل ف ت ر ة باستمرار يلتقي مع التنوخي يعرض عليه ا ل إ س ل ا م يشرح ا ل إ س ل ا م شاف فيه الذكاء و ا ل ف ط ن ة ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء و ا ل ف ط ن ة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته يعني شيء يسر فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه ح ر ص خ ا ص ويستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه ثم ا ل ن بعد ي صلى الله ل وسلم ي ه ب ع كم يوم عرض عليه ا ل إ س ل ا م قال يا تنوخي ا ل إ س ل ا م ما يخفى على احد أ س ل م فقال تنوخي إ ن م ا أ ن ا رجل من قومي إ ذ ا أ س ل م و ا س ل م ت فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه م ا أ س ل م ا ل ه د ا ي ة من عند الله عز وجل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطع ا يجعل يسلم فهذا الامر ليس ب أ ي د ي ن ا بيد الله عز وجل ظل التنوخي يحاول يشوف ه ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ث ة ما هو قادر كيف يرى النبى صلى الله عليه وسلم وهو منزوع الملابس فلما ت أ خ ر و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل اخذ الثوب الى على ظهره ونزله قال انظر <تصفيق> جاي تشوف ا ل ع ل ا م ة انظر ف ر ا ه فاذا خاتم ا ل ن ب و ة ا ل ع ل ا م ة التي ذكرناها ع د ة مرات سابقا فراها ل ت ن و خ ي فرجع اخبر هرقل بكل العلامات هرقل الان ت أ ك د ان هذا نبي、فص. هذا هو كل العلامات التي يبحث عنها كلها م و ج و د ة فجمع قومه قال تعلمون جاءنا جيش محمد قالوا نعم استعددنا له جيش الروم ب د أ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك فهنا هرقل اجتمع مع ق ا د ة الجيش مع ق ا د ة الروم قال لهم اسمعوا مني والله تعلمون علمي بالانجيل و علمي ب ا ل ت و ر ا ة قالوا نعم قال تعلمون انه بقي نبي ما خرج باقي نبي واحد ما خرج و ا ل ل ه لقد انطبقت كل العلامات عليه فاني ادعوكم ان تؤمنوا به اسلم فابوا رفضوا الاسلام قالوا لا ما نسلم قال ا ذ ا ادعوكم الى امر ثاني اذا ترفضون الاسلام هذا نبي ما احد يستطيع ان يقاتله فادعوكم الى امر ثاني قالوا ما هو قال ندفع له ا ل ج ز ي ة ق ل و ا عيب نحن اعظم د و ل ة في العالم ندفع ا ل ج ز ي ة كيف ماذا يقول عنا الناس الناس تدفع لنا ا ل ج ز ي ة نحن ندفع ا ل ج ز ي ة لغيرنا كيف قال اذن ادعوكم لامر ثالث وليس عندي غيره قالوا ما هو قال لا ت ق ا ت ل و ا لا ت ق ا ت ل و ا والله يهزمكم فقالوا اما هذه فنعم يعني على الاقل نطيعك في هذه ا ل م س أ ل ة فهنا صدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر الناس كلهم ينتظرون م قدوم جيش الروم جيش الروم غ ا ف ض الخروج لهذا السبب هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج فارسلنا قال لو, لو بقيت في مكانك س ن ة والله ما نخرج لك انت ما نقاتلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الامر بقي في تبوك ب ض ع ة عشر يوما حتى سمع الناس كلهم انه وصل الى تبوك تبوك خاضع للروم اصلا وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها وانتظر جيش الروم وجيش الروم رافض ان يقابله فانتشر الخمر الخبر ان بني الأصفر, بني الاصفر خافوا من محمد فاكتفى النبي صلى الله عليه و سلم ل ه ذ ا و تحقق المطلوب انه ارهب الروم و اسمع الناس بهذا الامر فعندها امر النبي صلى الله عليه و سلم بالرجوع أ م ر بالرجوع إ ل ى ا ل م د ي ن ة بعدما حقق الهدف المقصود أ ن هذه ا ل د ع و ة ليست فقط للعرب و إ ن م ا للروم و حقق ا ل أ م ر ب أ ن ه ر ه ب ة المسلمين و م ك ا ن ة المسلمين صارت من ا ل د ر ج ة حتى أ ن ملك الروم يخافونه وهذا فيه معنى عظيم وهذا من أ س ب ا ب مجيء الوفود الناس لما شافوا أ ن الروم يخافونه عرفوا م ك ا ن ة ا ل إ س ل ا م و م ك ا ن ة النبي صلى الله عليه و سلم رجع النبي صلى الله عليه و سلم في الطريق حدثت ادت اشياء من اول الامور في عودتهم النبي صلى الله عليه و سلم اول ما خرج قال ان ارسل يخبر كل جيش و انتشر الخبر في كل جيش قال انا سنمر على وشل فمن سبقنا اليه فلا ي أ خ ذ منه شيئا حتى اتيه الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء ينزل منه الماء ماهو كبير ماهو كثير ماء قليل ينزل منه يصب صب قليل قال سنمر على وشل مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل لا احد يلمسه لا احد ياخذ منه شيء حتى اتيه صار الجيش م ج م و ع ة من المنافقين تقدموا الجيش وصلوا الوشل فاخذوا الماء الذي فيه جمعوا الماء الذي فيه واخذوا لانفسهم وصل اللسان ا ن ص وللا الماء المتجمع ك ل ه م أ خ و ذ والوشل ينقض تنقيط فقال لعنهم الله لعنهم الله اما امرت انه من سبقني لا ي أ خ ذ منه شيئا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء ج ا ب و ا ل ماء فاخذ ي ت و ض أ ويصب على هذا الوشل والناس تنظر يقولون فسمعنا له ق ر ق ع ة ك ق ر ق ع ة الرعد صوت ك ا م ن انفجار ثم انشق الحجر و ب د أ الماء يصب منه عين عين ماء تصب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله والله لو تركوه لكان نهرا يجري في ا ل ج ز ي ر ة لكن ما تركوه والله لان بقيتم لترين هذا الوادي اخصب ما بين يديه وما خلفه فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في ا ل ج ز ي ر ة فهذا من ا ل أ ح د ا ث التي حدثت في طريقهم في الطريق أ ب و رهم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق ب د أ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب د ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسيت الا اسمع صوت حس ا ت ف ت و إ ل ا انا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت استيقظ جرحتني يقول فخفت خوف شديد فيقال أ ن ه أ ي ض ا نام م ر ة ث ا ن ي ة وفعلها م ر ة ث ا ن ي ة فيقول من ش د ة خوفي ذهبت خلف الجيش بعدين لما نزل الجيش أ ر ا د و ا يرتاحون أ خ ذ ت الغنم وهذا و ر ح ت أ ر ع ى فيهم حتى ي س النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فلما رجعت الغنم س أ ل ت يقول س أ ل عني أ ح د هل في أ ح د س أ ل عني قالوا نعم س أ ل عنك النبي صلى الله عليه وسلم يا د ويلي قال هذا اللي خ ا ئ ف م ن ه خفت يكون نزل ع ل ي ق ر آ ن في أ د ا ئ ن جرحت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ج ا ء و ا به الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ي ق و ل خائف من اني آ ذ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ر ح م آ ذ ي ت ن ي ش ر ح ن ي او و ر ت ن ي ف ق ا ل ل ا يا رسول الله استغفر ل ي قال يا أ ب ا ر ح م ضربتك بالصوت ف خ ذ الصوت وضربني انت ما كنت تقصد شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه انت ما تقصد و انا ضربتك ما مفروض ما هو مفروض اضربك ف خ د الصوت اضربني قال لا و الله هي لك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه و سلم امر ان يعطى ش ي ء من المال و ش ي ء من الغنمات يقول فهذا اول مال ا ك ت س ب ه اول م ر ة يسر ع ن د ي شيء يقول فمازلت اجد ا ل ب ر ك ة في ذلك المال ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم قال يا ابا ر ح م من تخلف فذكرت لك كذا كذا قال من تخلف من قومك من غفار فذكرت له قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم قال تخلفوا يا رسول الله قال وقوم قصر سمر قال ما عندنا قوم قصر سمر قال بلى عندكم قوم قصر شوف دقة نفع دقة سلم ثلاثين الف يذكر ن هؤلاء الناس الان تعرف عليهم فقال هؤلاء القصر السمر م ع ك م كانوا اين هم قال يا رسول الله وليسوا من غفار هؤلاء من أ س ل م من حلفائنا كانوا معنا قال إ ي ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ عز أ ه ل ي أ ن يتخلفوا عني المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر وغفار و أ س ل م هؤلاء أ ع ز الناس يعني أ ث ق ل شيء على نفسي أ ن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عني د فالنبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه يريد يوصلنا ر س ا ل ة للذين تخلفوا ان أ ن ت م مكانتكم أ ك ب ر من أ ن تتخلفوا فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل بديت أ س م ع صوت الحفر أ س م ع صوت حفر يقول فقمت و ح د شو ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق ف إ ذ ا قبر يحفر ف إ ذ ا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ايش المكانه هذه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين ابو بكر وعمر ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله, فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارضى عنه فقال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفره اي م و ت ة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه ابو بكر وعمر دل بجادين هذا كان يؤذى في ا ل م د ي ن ة في م ك ة فلما جاء يهاجر ما عنده شيء الا بجاد البجاد مثل, مثل الحاف من الصوف الخشن ما عنده الا الحاف ملابس ما عنده تزر بلحفه ا ذ ا ما عند شيء على ص د ر ا يغطي ه بس على على ت ح ت على اسفلت فاخذ ا ل ب ج ا د وقطعه نصفين نصف ا ل تزر في ه ونصف ق طافي ه كتفي فسميد ا ل ب ج ا د ي ن خ ر ج ما عند ه ا ل ا ه ذ ا مهاجر في سبيل الله فانظر م كانت رضي الله عنه وهكذا كانت موته ودفن ف ي ا ل ط ر ي ق ما ب ي ن ت بوك والمن صار الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ع ق ب ة ا ل ع ق ب ة هي ا ل ه ض ب ة مثل مكان مرتفع ليس بالجبل وليس ب ا ل ت ل و إ ن م ا بينهما و ص ل مرتفع وله ح ا ف ة ش د ي د ة فالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ن ما أ ح د يتبعه قال لا يتبعني أ ح د و أ خ ذ معه اثنين من ا ل ص ح ا ب ة عمار بن ياسر و ح د ي ف ه بن ا ل ي م ن قال فقط هذول اثنين يخرجون م ع ي و أ س ر ع النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا م الجيش حتى وصل ا ل ع ق ب ة فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفه على بعير ص ع د و ا على ا ل ع ق ب ة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إ ل ى الجيش يمر أ م ا م ه يستعرض الجيش حتى ي ت أ ك د من حسن انضباط الجيش هنا م ج م و ع ة من المنافقين من بني تميم اللي أ س ل م و ا حديثا مازالوا على على الكفر أ ظ ه ر و ا ا ل إ س ل ا م فقط فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا أ و ل م ر ة ينفرد دائما حواليه ناس ا ل آ ن ما معاه الا ث ن ي ن فدعونا نصعد على ا ل ع ق ب ة ونزحمه عليها فنلقيه من ا ل ع ق ب ة يسقط فيموت وفعلا اجتمع أ ر ب ع ة عشر رجل من بني تمين وتلثموا وذهبوا إ ل ى ا ل ع ق ب ة و أ خ ذ و ا يصعدون على ا ل ع ق ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ر آ ه م ف غ ض بغضب ا ن ش د ي د ا ن ه د ي ه ابن ا ل يمان ر أ ى الغضب يقول ر أ ي ت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم كان ن ا د ا يغضب بهذه الصوره بهذه ا ل غ ض ب ف ي و ج ه ه يقول فلم ا ر أ ي ت الغضب في وجهه يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي ا صلى ل ل عليه و س ل م ا ل ت ف ت فاذا ه ؤ ل ا ء قادمين ف ظ ن ن ت ن ه غ ا ض ب ل ا ن ه م خ ا ل ف و الاوامر ا ف ت ب ع ت ب ا ه و ق د امر نماء ح د ي ت ب ع ه يقول ف اسرعت نحوهم حتى اردهم ارجعوا م يقول ومعي محجن محجن مثل حربه ص غ ي ر ة سلاح صغير يقول فاقبلت عليهم مسرع سبحان الله وقع الخوف ي ق ل و ه م من شخص واحد فلما ر أ و ن ي مقبل من محجن هربوا فروا كلهم فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ح ذ ي ف ة اتعلم ما ارادوا فقلت لا فقال يا حذيفه ارادوا مزاحمتي على ا ل ع ق ب ة ليسقطوني منها ارادوا يقتلوني ا ثم إ ن حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفه عرفتم من هم عرفتموهم قال لا ملثمين يا رسول الله لكنهم من علامات خيولهم من بني تمين من علامات إ ب ل ه م من بني تمين فقال يا حذيفه هم فلان وفلان وفلان عدم ه كلهم س م ه م واحد واحد ح د ي ف ه فالنبي ف ح د ي ف ة قال يا رسول الله ان ر س ل الى عشائرهم اخبر عشائرهم ت أ ت ي ن ي كل ع ش ي ر ة ب ر أ س صاحبها يقتلونهم قال لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتلوا اصحابه مع ذلك عفا عنهم لكن كان الناس اذا بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءوا يصلون على ج ن ا ز ة وحذيفه حاضر ينتظرون إ ذ ا صلى حذيفه ص ل و إ ذ ا ما صلى حذيفه عرفوا أ ن هذا من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفه هذه ا ل أ س ر ا ر يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ح ا د ث ة ذكرت في ا ل ق ر آ ن ح ا د ث ة العقبه هذه ذكرت في ا ل ق ر آ ن في قوله تعالى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 فهذه ا ل آ ي ة نزلت فيهم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت ص ا ر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن وصل إ ل ى آ خ ر منزل للجيش قبل وصولهم إ ل ى ا ل م د ي ن ة هنا أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ا بن الدخشم ومعن بن عدي ن ي ن من ا ل أ ن ص ا ر من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم ب م ه م ة غ ر ي ب ة جدا أ و ل م ر ة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه م قبله يسبقونه إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليحرقوا واحد من مساجد ا ل م د ي ن ة هذا المسجد بناه المنافقون المنافقون قبل تبوك بدا و يتشاورون في أ م ر ه م كيف نفعل و ع د ا د ه م ك ب ي ر ة كانت في ا ل م د ي ن ة أ ر س ل لهم أ ب و عامر ا ل ل ي يسمون الراهب ويسمى الفاسق ذكرنا ق ص ة ع د ة مرات سابقا هو الذي حفر الحفر في أ ح د و ا ل ح ف ر ة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حفر أ ب ي عامر هذا كان في الشام ف أ ر س ل لهم أ ب و عامر قال لهم ابن و ا مسجد و أ ن ا س أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م ساتي ك أ ن ي مسلم ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر أ م ر ن ا فيريدون مركز مقر ينطلقون منه ل أ ن العمل بدون مقر ما يكون له ق ي م ة ك ب ي ر ة فرتبوا امورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء أ ب ي عامر وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غ ز و ة تبوك ف أ ر س ل و ا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريدك أ ن تصلي فيه لتحدث ا ل ب ر ك ة ويصلي الناس فيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن أ ن ا مشغول في تبوك لما أ ر ج ع يحدث الله أ م ر ك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه فجاء الوحي من الله عز و جل أ ن هذا مسجد ضرار ليس مسجد للتقوى و إ ن م ا مسجد ا ل إ ف س ا د مسجد ل م ح ا ر ب ة هذا الدين ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم مالك بن الدخش و معن بن عدي ل إ ح ر ا ق مسجد الضرار فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما سبق الجيش و ص ل ا ل م د ي ن ة طلق فورا لهذا المسجد و أ ش ع ل و ا فيه النار المنافقين يحاولون و ق ف و ن ه م قالوا هذه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم نحن ا نحرق هذا المسجد وفعلا حرق هذا المسجد يقول الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هو شكل مسجد لكنه مكان افساد ل ا ن ما بني على نيه صالحه بني على نيه سيئه وارصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله ا ل ل ي هو من ابو عامر الفاسق وليحلفن ا إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى سيحلفون ما أ ر د ن ا إ ل ا الخير والله يشهد إ ن ه م لكاذبون هذه ا ل ش ه ا د ة من الله عز وجل لا تقم فيه أ ب د ا لمسجد أ س س على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه مسجد قباء أ و ل ى من هذا المسجد فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين أ ف م ن أ س س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أ م من اسس بنيانه على شفا جبل منهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر ي ب ة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ل ح ظ و ا الان كم موقف وراء موقف ل ه ع ل ا ق ة بالمنافقين ه الان ف ا كل التوجه الان ضربات م ت ت ا ل ي ة على المنافقين وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الاخير في هذا المنزل الاخير ايضا قبل ا ل م د ي ن ة حدث حادث صغير ايضا مع ص ل ا ة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لقضاء ح ا ج ة في مكان بعيد ما جاء ا ن ت ظ ر و ينتظرون ا ل ص ل ا ة ينتظرون الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء كادت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم ام ننتظر وقد تخرج الشمس و إ ذ ا خرجت الشمس خرج وقت الفجر فقالوا لا احنا الله سبحانه وتعالى افترض علينا أ ن نصلي الوقت ص ل ا ة الفجر في وقتها ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ر ك ع ة ا ل أ و ل ى في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتم بعبد الرحمن بن عوف لما انتهى من ا ل ص ل ا ة سلم الناس التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا في كم الركعه فخافوا قالوا ايش فعلنا كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما ننتظره كيف, كيف واحد يرضى يا ام بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا و ق ع حرج في نفسه و م فلم ا ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه و سلم قال أ ح س ن ت م و أ ص ب ت م أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها أ ف ض ل من ا ن ت ظ ا ر نبيكم فانظروا م ك ا ن ة أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها وعلمهم من ن ل ل ه عليه و سلم قال أ ل م أ ح د ث ك م سبحان الله كان ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه و سلم حدثهم سابقا أ ن هلا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يصلي أ ح د ك م بنبيكم سبحان الله سعى فكان عبد الرحمن ب ن عوف هو الذي صلى, بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أ ب و بكر صلى, صلى الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه وسلم في احدى الروايات لكن هذه ا ل ر و ا ي ة ص ر ي ح ة و و ا ض ح ة ان ع ب د ا ل رحمه ن بن عوف ص ل ا م ا ا ب ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا ل ن ب ي صلى الله عسل ل ي ه و م ايضا حدثهم فقال إ ن في ا ل م د ي ن ة ا ق و ا من مسر ا تمسيرن م ولا قطعتم ودين ا ا ل ا كانوا م ع ك م وكان له من م الاجر مثلكم ق ا ل و ي ا ر س و ل الله وهم بالمدينه م ا ت ر ك و ه ا ج ر ه ا من ا ل ا ج ر ن ا قال نعم حبسهم العذر ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي معذور عذر حقيقي يكتب ل ل أ ج ر كامل على نيته ما ينقص ذلك من أ ج ر ه شيئا فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صار معذور يكتب له مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له ك أ ن ه صام أ و مرض وما صام يكتب له ك أ ن ه صام فهذا من ر ح م ة الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كامل ا ك أ ن ه ف ع ل ه كامل ا فهذا من فضل الله ورحمته بشرهم الله عز وجل بهذا في ركن وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ا ل م د ي ن ة الان ب د أ ا ل ذ ي ن تخلفوا ي أ تون بل ا ا ع ذ ا ر ي أ تون بل ا ا ع ذ ا ر وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي و اذا في س ب ع ة حبسوا انفسهم و ربطوا انفسهم في اعمده المسجد قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يعني ما يطلقنا أ ح د إ ل ا أ ن يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا والله ما أ ط ل ق ه م حتى يتوب الله عليهم ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل ا ل آ ي ا ت جاءت الايات ف ي م بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما ر أ ى منهم ص ف ق ة ت و ب ة سبحانه عفى الله عنهم فقال الله عز وجل عن هؤلاء و أ ب و لبابا وجماعت ه قال و آ خ ر و ن اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أ ن يتوب عليهم إ ن الله غفور رحيم قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب ك ل م ة عسى في ا ل ق ر آ ن يعني وجبه ذلك فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم فجاء هؤلاء ا ل س ب ع ة ب أ م و ا ل ه م قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه ا ل أ م و ا ل ن ش غ ل ن ا بها ف إ ن من توبتنا أ ن نتخلى عن كل أ م و ا ل ن ا هذه ا ل أ م و ا ل التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها فقدموها كل أ م و ا ل ه م جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما ن ن ت ت و ب ف امرت ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س قال ما م أ أ ن اخذ أ م و ا ل ك م أ م ر ت أ ن أ ط ل ق ك م فكانوا يلحون قالوا يا رسول الله خذ أ م و ا ل ن ا هذه ا ل سبب ا ل ف ت ن ة فما زالوا يلحون فنزلت ا ل آ ي ة خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة ت ط ه ر ه م وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلاتك سكن لهم والله سميع ع ل ي ه م فالنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ من أ م و ا ل ه م قال ما امرت أ ن اخذ كل أ م و اموالكم ل ك م أمرت أنا أخذ من أن أخذ ف أ خ ذ من أ م و ا ل ه م و أ ر ج ع لهم الباقي فكانت هذه ت و ب ة الله سبحانه وتعالى عليه جاء المنافقين يعتذرون بصلاة الله يعتذر يعتذر واضحه الاعذار و ا ه ي ة ثم جاء كعب ا بن مالك رضي الله عنه في ق ص ة ع ج ي ب ة م ر و ي ة في البخاري وغيره كعب ا بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت فقلت والله ما ينجيني الا الصدق الكذب ما في ف ا ئ د ة منه يؤذي الانسان فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ف أ ت ي ت اليه فنظر الي فتبسم تبسم المغضب ابتسامه واحد زعلان فقال ما اخلفك فقلت والله يا رسول الله ما كنت اكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه اكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم ا ل ل ي تخلف ت عنك والله ما عندي من عذر ما عندي عذر اهمال وتقصير وضعف نفس ما عندي عذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق وهي ا ش ا ر ة الى ان الاخرين كذبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء ما عفى عنه ما امر بعقابه بشيء قال اصبر حتى يحكم الله فيك فنزل قول الله عز وجل واخرون مرجون لامر الله هؤلاء امرهم الى الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين هلال بن ا م ي ة و م ر ا ر ا بن الربيع هؤلاء امرهم الى الله اجل الحكم فيهم يقول رجعت خلاص انا سلمت ل ن ا اعترفت فجاءني قومي اهلي قالوا يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم انت ما وجدت ح ج ة تعتذر بها اذهب وابحث لك عن ح ج ة واعتذر اذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك يقول فمازالوا يحرضوني على هذا الامر حتى نويت ان ارجع وقد اوتي تجدلا يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج و ا ل ا د ل ة التي تنقذني في اي موقف تقنع اي انسان عندي ح ج ة يقول فنويت ارجع ثم س أ ل ت قلت هل قال هذا القول احد غيري في احد قال ما عندي عذر غيري فقالوا نعم قلت من قالوا هلال بن امي ة ومرار ا بن ا ل ربيع فقال فذكر رجلين ذكروا رجلين من اهل بدر هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والان تخلفوا فقلت يصيبني ما اصابهما ه ذ و ل من اهل بدر حالي ح ا ل ي انا معهم فما رجعت عن قولي واصررت على قولي بعد ف ت ر ة جاءت الاوامر لاهل ا ل م د ي ن ة كل اهل ا ل م د ي ن ة يمنع الكلام مع هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة مقاطعه ممنوع احد يتكلم معه يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى اني اسلم عليهم فما يردون يقول فاما صاحباي ف ب ق ي في البيت يبكيان واما انا فكنت شابا يقول فضلت أ ذ ه ب إ ل ى ا ل أ س و ا ق و أ ر و ح المسجد و لا أ ح د يكلمني تخيل ح ا ل ة ا ل إ ن س ا ن ما في أ ح د في الدنيا يكلمك يقول فصبرت يقول و كنت أ ذ ه ب إ ل ى المسجد ف أ ج د النبي صلى الله عليه و سلم مع أ ص ح ا ب ه ف أ س ل م فلا يرد علي أ ح د حتى النبي صلى الله عليه و سلم يقول أ ر ا ه يحرك شفتيه و لا أ س م ع شيئا ما أ س م ع رد السلام يقول ف و ص ل ي ص ل ي ن ا ف ل ة يقول و في صلاتي أ ل ت ف ت إ ل ي ه أ ش و ف ه يطالعني ولا لا ف أ ر ا ه ينظر إ ل ي ه يقول ف إ ذ ا رااني ينظر إ ل ي ه التفت عني و ظللت على هذا الحال أ ر ب ع ي ن ي و م يقول خلالها جاءني جاء منادي من, من الشام من ا ل غ س ا س ن ة من ملك ا ل غ س ا س ن ة اين كعب بن مالك فاشار الناس الي ه فجاءني قال هذه ر س ا ل ة لك من فلان ملك ا ل غ س ا س ن ة واذا ا ل ر س ا ل ة واذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بخير قال بلغنا ما فعل صاحبك بك ايش سوى فيك محمد وانت في قومك اعز واكبر من ان يفعل بك ذلك ولئن جئتنا لنكرمنك الان اختيار بين م د ي ن ة الكل يقاطع فيها الكل لا يتكلم فيها و م د ي ن ة ث ا ن ي ة الملك يدعوه للمجيء ليكرمه شوف الاختبار يقول فعلمت ان ذلك من الابتلاء اختبار يقول حتى لا يبقى في النفس شيء يقول فاخذت هذه ا ل ر س ا ل ة ورميتها في التنور حرقتها و ض ل ل ت على امري بعد اربعين يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم قال م ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل اهلك اعتزل زوجتك فقلت ا ط ل ق ه ا يعني هل الامر ان اطلق زوجتي انه يعمل اي شيء مسلم امر ه لله شوف ا ل ط ا ع ة فقال لا بل اعتزلها يقول فامرتها ان تذهب الى بيت اهلها فجاءني اهلها قالوا ان هلال ا بن اميه م ر ا ر ا بن الربيع ابقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم قال لا هؤلاء شيخين كبار في السن انا شاب ما يقول ماذا يقول م ا يقول عني ر س و ل صلى الله عليه وسلم تذهب الى بيت اهلها فظل في البيت وحده كانت زوجته هي ا ل و ح ي د ة التي كلمه لانها معها في البيت الان ما عنده حتى زوجه يقول فوصل بي الحال أ ن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي ولم اقادر حتى اتحمل نفسي تخيل ا ل آ ن وصل خمسين يوما لا أ م م ر ع ن د يكلمني أحد ي ولا اكلمه ترى ا ل م س أ ل ة ش ا ق ة جدا على النفس خمسين ي و م لا تكلم أ ح د يقول بعد الخمسين ي و م بينما أ ن ا أ ص ل ي على سطح بيتي وانا في ا ل ح ا ل التي وصفها الله سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن اذ اسمع صوت صرخه ابشر يا ك ع ب ا بن مالك ابشر يا ك ع ب ا بن مالك يقول ف خ ر ر ت س ا ج د ا ن واذ رجلين ج ا ي ي ن واحد على فرس والثاني ماشي جاءت ا ل آ ي ا ت ب ا ل ت و ب ة علينا فهؤلاء جايين يبشروني فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني ا و ل فالذي ماشي شعر ان اللي راكب الفرس سيسبقه فصعد على تل و ب د أ يصرخ حتى يوصل صوته قبل يقول فاعطيته ا ل ب ش ا ر ة والله ما عندي الا الثوب اللي عليه ما عندي شيء يقول فاعطيته الثوب اللي عليه يقول تسلل ثوب من اهلي س ل ل ثوب من اقاربي و لبسته و اعطيته الثوب اللي عليه هذا ب ش ا ر ة يقول فسرت نحو المسجد والناس م ز د ح م ة علي يقول هكذا من اخروني من الزحام كل واحد جاء يبارك لي مبارك عليك ت و ب ة الله مبارك عليك ا ل ت و ب ة يا ك ع ب ا بن مالك مبارك عليك ا ل ت و ب ة انظر المباركه على ايش شيء غريب يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من ش د ة الزحام من كثر الناس ما هي م ز د ح م ة علي ما اقدر ن ي ا اوصل يقول فدخلت المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار ا ل ص ح ا ب ة يقول مجالس فسلمت ق يقول ط مع كبار الصحابة ف فسلم يقول فقام ط ل ح ة ا بن عبيد الله فوالله ما أ ن س ا ه ا له شوف ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي يشعر أ ن هذا قدر تقدير خاص وكانت له اهتمام خاص ترى يترك أ ث ر في النفس يقول فقام ما قام غيره يقول فوالله ما أ ن س ا ه ا ل ط ل ح ة يقول فقام إ ل ي فاعتنقني و ه ن أ ن ي ب ت و ب ة الله ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب ش ر يا كعب ا بن مالك أ ب ش ر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أ م ك انظر لو ما تاب الله عليه على ايش كل هذا الكلام وهذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعه على ايش على التخلف عن الجهاد حتى نعرف م ك ا ن ة الجهاد في ا ل إ س ل ا م التخلف عن الجهاد ليس من أ م ر ا ل بسيط فتبين في هذا الموقف أبشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك أمك بخير مر يوم عليك ولا ولدتك منذ فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك و أ ص ح ا ب ه ب ا ل ت و ب ة التي ذكرت في ا ل ق ر آ ن الكريم يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي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 حتى إ ذ ا ض ا ق ت علي هم ا ل أ ر ض بما رحبت و ض ا ق ت علي هم أ ن ف س ه م و ظ ن و ا أن ل ا م ل ج أ من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب علي هم ل ي ت و ض و ان إ الله هو ا ل تاب و ا ل رحيم فهكذا كانت ق ص ة ا ل ث ل ا ث ا ل ذ ي ن خ ل ف و ا و هكذا تاب الله سبحانه وتعالى علي نبي صلى الله عليه و سلم خلال هذه ا ل ف ت ر ة بعد عودتهم ب ز و ة تبوك لما تبين موقف المنافقين في كل هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم الآن اراد ل آ ن أ أ ن يضرب المنافقين ضربه ق ا س م ة فجمع الناس في المسجد اجتمع الناس أ ك ث ر الناس جاءوا ا لوصلهم ل ي الخبر جاءوا فكان ع د ا ت كبيره من المنافقين جاءت لتعرف ا ي صاير ة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خ ط ب ة هي من أ غ ر ب خ ط ب ة في كل حياته صلى الله عليه وسلم فبعدما أ ث ن ى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان فيكم منافقين الجالسين فيهم منافقين فمن ذكرت اسمه فليقل و راح ا س م ي لكم الان المنافقين اطلعهم من بينكم شوف ا ل ف ض ي ح ة الناس ل ن ا مرتجفه من الخوف الواحد خايف ان اسمه يذكر الان فبدا أ ن ر ف صلى الله عليه وسلم قم يا فلان يقف و ي ط ل ع من المسجد قم يا فلان ق م يا فلان ق م يا فلان حتى ع د س ت ة و ث ل ا ث ي ن و ا ح د م ن كبار ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل ن ا س خ ا و ف ة ج د ا يعني و ي ش هذا م س ج م ص ا د ومسجد ومسجد م س ا د و م ن ج د ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد و م س ب د ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد و م س ح ب و ي ح ا و ل و ن ي ج ح م و ن س ج م ن العقبة صارت ج ر و ة ف ل ا ب د م ن قطع د ا ر هذا الامر الخطير فالنبي ص ل الله عليه وسلم واجههم بهذه المواجهه يقول عمر بن الخطاب يقول كنت جئت م ت أ خ ر لان هذا الاجتماع كان بعيد يقول جئت وصلت كانوا النبي ص ل الله عليه وسلم سماهم فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد جالس هكذا متلحف يعني فقلت مالك ليش قاعد عند باب المسجد هكذا فقال عدني رسول الله مع المنافقين لاتلقب ضحك الله سائر اليوم ما تستر على نفسك وتكتمها فكانت ف ض ي ح ة ش د ي د ة على المنافقين طبعا عبد الله بن ابي ن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ه ل أ ن ه كان معروف ع د ة آ ي ا ت فضحته س ا ئ ر لكن الباقين ي فضحوا بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السريه ما لهم ظهور بعد هذا الموقف لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه ا ل أ م و ر بشر المؤمنين بفتح ا ل ح ي ر ة بعد ما صادمهم قال لهم ر أ ي ت م هؤلاء هذا ما مالهم ق ي م ة أ ن ت م لكم النصر أ ن ت م لكم الفتوح فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح ا ل ح ي ر ة قال والله ل ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى قصورها و هي تفتح و لكاني أ ن ظ ر إ ل ى باب ا ل ح ص ن و هو يفتح و أ و ل من يخرج منه الشيماء بنت نفيله اول و ح د ة تخرج أ س ي ر ة أ و ل من يخرج هذه الشيماء بنت نفيله ا ل أ ز د ي ة على ب غ ل ة شهباء م خ ت م ر ة بخمار أ س و د أ و ل من يخرج من ا ل ح ي ر ة أ و ل من ي س ت ل م يعني يصور ع ن ي ي لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح و ف ل ا ن ة تطلع وخلاص ما ان ه الفتح ب ي ايديكم فواحد من ا ل ص ح ا ب ة الايمان ل ي ل بالقلب عارف ان هذا ا د ا م ذ ك ر ه الله الله ان صلى عليه و سيتحقق ل م س فوقف وقال ك ل م ة غ ر ي ب ة قال يا رسول الله هذه ا ل ش ي ء م ا اجعلها لي خ ل لها لما يصير ت و ز ي ع ا ل غ ن ا م تكون نصيبي قال هي لك اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح ا ل ح ي ر ة وكان ا ل ف ت ح ة خالد بن وليد رضي الله عنه فلما استسلمت ا ل ح ي ر ة أ و ل من فتح الباب خرجت الشيماء على ب غ ل ة شهباء م خ ت م ر ة بخبار أ س و د فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها قال هذه لي هذه حدث ف ض ح ك الناس بعد ن ا ما وزعنا الغنائم ص ب ر قال لا هذه لي قالوا كيف يا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ن ي إ ي ا ه ا قال ا ر س و ل الله عليه وسلم اين مات من زمان كيف تقول ه ا ل ك ل ا م ما هو معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت انها لي استغرب الناس فجاءوا إ ل ى خالد خالد قال يا رجل أ ي واحد يستطيع أ ن يدعي هذا جئني بشهود ج يقول ب لشهود. ي فبحثت من شهد هذا الموقف فلم أ ج د إ ل ا اثنين محمد بن م س ل م ة ومحمد بن بشر شهد الموقف فجاء الاخاه و قال و ا نعم نشهد أ ن النبي صلى الله عليه و سلم أ ع ط ا ه إ ي ا ه ا قال خذها هي لك فاستسلمت ا ل ح ي ر ة خرج عبد المسيح ا بن ن ف ي ل ة أ خ و الشيماء فجاء ا ل آ ن عبد المسيح استسلم بالصلح هذه أ خ ذ ت سبيه فيريد يرجع أ خ ت ه فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا أ ر ج ع لي أ خ ت ي قال لا قال أ د ف ع لك ما تشاء قال والله ما أ ع ط ي ك إ ي ا ه حتى تدفعلي عشر ة م ئ ة عشرة درهم م ئ ة درهم أ ل ف درهم مبلغ زهيد فقال عبد المسيح ا س ت غ ر ب قال هذه أ ل ف درهم خ ذ ه ف أ ط ل ق فالناس جاءوا ي ع ا ت و ن زكريا قالوا يا رجل كيف أ ط ل ق ت ه ا ب أ ل ف درهم والله لو طلبت م ئ ة أ ل ف لا اعطاك قال سبحان الله وهل في الارقام اكثر من عشر م ئ ة هذا ح د ك عشر م ئ ة اخر شيء انظر ا ل ب س ا ط ة هؤلاء ناس لا يعرفون ح س ا ب ما عندهم تكنلوجيا عندهم. لكن الايمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بذلوا ما يستطيعون ف ب ا ل إ ي م ا ن وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا ولا هؤلاء عندهم الوف أ ل ا ل م ؤ ل ف ة من ا ل أ م و ا ل والعتاد و ا ل ق و ة ما استطاعوا يقفوا أ م ا م المسلمين ف ا ل م س أ ل ة هي بالصدق مع الله عز وجل إ ن تنصروا الله ينصركم فتبدا في هذا الموقف يتعلم المسلمون منها فلما صارت هذه ا ل م و ا ج ه ة مع المنافقين و صارت و أ ح ر ق مسجد الضرار و ب د أ الضغط على المنافقين اشتد ا ل أ م ر على عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا فمات غما من ش د ة الهم والغم مات عبد الله بن ابي بن سلول بعد هذا الموقف فلما شعر ب ا ل و ف ا ة طلب أ ن ي أ ت ي ه النبي صلى الله عليه و سلم قال خلي أ ت ي ن ي في البيت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت دخل النبي صلى الله عليه وسلم و إ ل ا عبد الله بن ابي بن سلول ماذا قعد ا يتكلم يقول أ ي ن حلفائي من يهود ي أ ليتهم كانوا معي هذا مسلم يدعي ا ل إ س ل ا م الى شغل المنافق يقول أ ي ن هم ينصروني أ ي ن هم يعزوني أ ي ن هم يرفعوا ش أ ن ي و ي ن ت أ ل م على اليهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل ش ا ف ي ه ا ل قال ق أ م ا ن هي تك عن حب يهود فقال قد أ ب غ ض ه م أ س ع د بن ز ر ا ر ة فما نفعه ذلك أ س ع د بن ز ر ا ر ة من ا ل أ ن ص ا ر كره اليهود ما نفعه اليهود ينفعون فنزع س ن و ا م غضب منه فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب ش ا ي ف ن ا ا ل ح م ميت أ ن ا ن ت ز م ميت قاعد اتكلم عن اليهود لكن هكذا النفاق في قلبه اعوذ بالله فقال يا محمد اذا انا مت فكفني بقميصك هذا ق م ي ص ا ل ل ي ب ن ت ل ا ب س ه ا ج ع ل ه ا ل ك ف ن م ع ل ي وقفوا لي حد صلى عليه و ق ف لي الله ي ه و ق ا ن ي ص ل ي عليه ف ق ا لي صلى الله ا ت ع ب د الله عليه و ق ف ا لي ص الله ل و ق ف ج ا ء ا ل ن ب ي صلى الله عليه و س ل م جمع ا ل ن ا س ي ص ل ي عليه وقفوا لي صلى ا عليه ا ل ن ب ي ع م ر بن ف و ا لي ص ل الله ع ل ي لي صلى الله عليه و ق ا لي ص ا ل ل ي ه و ق و ل الله ل ا ت صلى ا عليه ه ذ ا م ن ا ف ق م ع ر و ف و م ر ظ ا ه ر ك ي ف ت ا لي صلى ا عليه ق ا ل د ص ل ل ل ل عليه و ق قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق قال ان الله خ ي ر ن ي فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم فاراد ان يصلي عليه اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق لا تصلي عليه ان الله قد نهاك فقال ان تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم فقال يا عمر ساستغفر أ أكثر س سبعين ت غ ف شوف ر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأستغفر له من ل ن ب ي قال س س أ له أ ك ث ر من سبعين لعل الله يغفر شوف مع كل ا ل أ ذ ى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل ه المواقف مع أ ن ه و الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شوف ا ل ر أ ف ة و ا ل ر ح م ة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ف ص ل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن أ ب ي بن سلول ونزلت الايات آ ي ت نزلت ل ا آ تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الله عز وجل استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم إ ن تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وماتوا ل تصلي على ا أحد ن ه م م أبدا ل تقم وهم ب ل ورسوله فاسقون ولا تعجبك أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله أ ن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون فكان ت أ ي ي د لما وقف عمر بن الخطاب أ ن هذا لا يصلى عليه يقول عمر بن الخطاب يقول كل هذا ما تعجبت منه و إ ن م ا تعجبت من ج ر أ ت ي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف جررته كيف كنت ج ر ي ء إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة أ ن ي أ ج ر الرسول ق تعجب لكن تعجبت جرأتي عليه من ل ك أ ن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا انتهت غ ز و ة تبوك وجاء بعد ذلك في ن ه ا ي ة هذا العام التاسع جاء موسم الحج ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر من الصديق أ م ي ر ا على الحج خرج ابو بكر الصديق للحج وخرج معه اعداد غير ك ب ي ر ة من الناس في الطريق بينما ابو بكر الصديق في الطريق نزلت س و ر ة ا ل ت و ب ة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت ليست كل ا ل س و ر ة وانما بعض ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ع ل ق ة بما فيه ع ل ا ق ة بالحج نزلت ب س ر ع ة لتعطي بعض الاحكام ا ل ر ئ ي س ي ة المطلوب تبليغها في الحج ولذلك يقول العلماء من س ر ع ة نزولها لم ي أ ت ي بها البسمله وقيل أ ن البسمله ليست فيها ل أ ن فيها م ف ا ص ل ة وشده مع الكفار فليس فيها ر ح م ة ليس فيها ر ح م ة على الكفار والبسمله فيها ا ل ر ح م ة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا موقف لا تنبغي فيه ا ل ر ح م ة فلما نزلت هذه ا ل آ ي ا ت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إ ل ا رجل من أ ه ل ي ف أ م ر علي بن ابي طالب قال اذهب وبلغ هذه ا ل آ ي ا ت و أ ع ط ا ه م ج م و ع ة من ا ل أ ح ك ا م ا ل م ب ن ي ة على هذه ا ل آ ي ا ت يبلغها فخرج علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ف أ د ر ك أ ب ا بكر في الطريق وجده في الطريق فقال له أ ب و بكر أ م ي ر أ م مامور قال بل م أ م و ر يعني أ ن ت جاي أ م ي ر على الحج ولا م أ م و ر قال م أم أ م و ر لكن عندي آ ي ا ت و أ ح ك ا م ابلغها فكان أ ب و بكر الصديق كلما اجتمع الناس أ م ر علي بن ابي طالب أ ن يبلغ ولما خ ط ف ابو ب ك الصديق خ ط ب ة الحج في ع ر ف ة بعدما انتهى قال قم يا علي فقام علي وبلغ رضي الله عنه ثم قال علي فبلغني أ ن بعض الناس ما وصلهم يعني لم يحضروا ا ل خ ط ب ة يقول فكنت أ م ش ي فيها بين الناس و أ ر ف ع بها صوتي يقول فظللت أ ب ل غ ه ا حتى بح صوتي ا ل آ ي ا ت التي بلغها هي م ق د م ة س و ر ة ا ل ت و ب ة ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين ا ل آ ن هؤلاء المشركين اللي, ما اللي, اللي في ديار ا ل إ س ل ا م في ب ر ا ء ة إ ع ل ا ن انتهاء العهود انتهاء الهدنه مع هؤلاء الكفار الناس على أ ص ن ا ف إ م ا صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين عقد وعهد فهؤلاء مدتهم إ ل ى انتهاء العقد الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم أ ر ب ع ة أ ش ه ر بعد ذلك أ ي مشرك يوجد في ج ز ي ر ة العرب سيذبح اللي ما عنده عهد سيذبح بعد أ ر ب ع ه شهور اللي عنده عهد فمدته إ ل ى عهده اللي يريد ي أ ت ي من خارج ا ل ج ز ي ر ة ا ليسمع ل ي ا ل إ س ل ا م عن ا ل إ س ل ا م يعطى ا ل أ م ا ن يسمع عن ا ل إ س ل ا م ثم يخرج ليس له عهد بعد ذلك فسيحوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا انكم غير معجزي الله و أ ن الله م خ ز الكافرين و أ ذ ا ن من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن الله بريء من المشركين ورسوله ف إ ن تبتم فهو خير لكم و إ ن توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين عاهدتم من المشركين الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا ف أ ت م و ا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتهم ما يجوز الغدر عندنا إ ن الله يحب المتقين ف إ ذ ا س ل ق ا ل أ ش ه ر الحرم الحرم ليس رجب و ذ ا ل ق ع د ة و ذ الحجه ومحرم و إ ن م ا الحرم اللي هي ا ل أ ر ب ع ه اشهر اللي فيها ف س ح ة مهله للكفار أ ن يخرجوا من ج ز ي ر ة العرب أ و يسلموا إ ذ ا انتهت هذه ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد حصار ا ل آ ن ج ز ي ر ة العرب ما يبقى فيها مشرك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن يريد الله عز وجل أ ن يطهر ا ل ج ز ي ر ة من المشركين إ ل ا الذين عندهم عهود فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلو ا سبيلهم ان الله غفور رحيم الى اخر الايات فجاءت الايات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود وتبين الايات الاخرى تفاصيل هذه المسائل فاخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعلم الاحكام بناء على هذه الايات واحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كان يصرخ بهذا النداء لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا نفس مؤمنه ولا يطوف بالبيت عريان كان التعري كما ذكرنا مشهور طواف على البيت لا يدخل البيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إ ل ى مدته ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا هذا آ خ ر حج يحضره المشركون ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ما يحضر الا المسلمين حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم ح ج ة الاسلام ما يشاركها فيه مشرك ومن لا عهد له فمدته ا ر ب ع ة اشهر فكانت المفاصله الان ليس فقط مع المنافقين صارت المفاصله الان ايضا مع الكفار هذه احداث غزوه التوك ب و ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة الان خلونا نذكر عن الوفود نذكر عن الوفود ب س ر ع ة من ا ل أ ح د ا ث قبل ا ل ق ض ي ة الوفود من ا ل أ ح د ا ث التي حدثت في العام التاسع أ ن توفيت أ م كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في شهر شعبان من ا ل س ن ة التاسعه توفيت في ا ل م د ي ن ة ودفنت هناك رضي الله عنها من الوفود التي جاءت من أ ه م الوفود وفد بني تميم بني تميم من القبائل ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق و ي ة ا ل م ق ا ت ل ة فجاء وفد ب ر ئ ا س ة عطارد بن حاجب و ا ل أ ق ر ع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم جاءوا وصلوا ا ل م د ي ن ة الظهر فذهبوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يصرخون يا محمد اخرج لنا اخرج لنا يا محمد بدا ص ر ا خ عن د باب بيت بيت بيت اعراب جايين بهذه ا ل ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ايش هذا الاصراخ في الظهر وقت الناس ن ا ئ م ة فخرج لهم ما ش أ ن ك م خير ايش صاير قالوا نريد ان يمادحك شوف م ن و احنا افخر احنا ا ك ث ر فخرا ولا انتم ش و جايين عشان هذه ا ل ق ض ي ة فهكذا كان ش أ ن العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة ما زالت أ خ ل ا ق ا ل ج ا ه ل ي ة في نفوسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أ خ ذ ه م هكذا بالحلم فقال نعم فجمعهم مع الناس في ا ل م س ج د ف ج ا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خطيب وشاعر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر فوقف خطيبهم وطارد ابن الحاجب وخطب و كل خطبته فيها مدح لبني ث ن ي ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثابت ابن قيس قم وقف ثابت ابن قيس فتكلم تكلم عن الاسلام وشرح د ع و ة الله ثم قال اي فخر اعظم من ان اي فخر اعظم من ان يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فخر اعظم من ان الذي يموت منا يذهب الى ا ل ج ن ة اي فقد يذكر لهم معاني الاسلام اي فخر اعظم تتفاخرون بالانساب نحن نتفاخر ب ا ل ا خ ر ة نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم نتفاخر ب ا ل ج ن ة فقالوا خطيبكم خير من خطيبنا ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب ف أ ن ش د ابياتا كلها مدح بني تميم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان فوقف حسان المثابت فجاء بابيات شعر على نفس وزن ابيات الزبرقان على نفس قافيته فورا شوف رد فوري و أ ب ي ا ت كلها مدح بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدح بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر وشرح ا ل ج ن ة فقالوا شاعركم خير من شاعرنا و أ س ل م هذا الوفد فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه م الجوائز هذا الوفد هو الذي نزل فيه نزلت فيه س و ر ة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم